بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى قالوا رَبَّنَا أَنَ التَّنَثْنَتَْنِ وَأَحيَيتَ نَثْنَتَْنِ فَعْتَرَفْنَا بِذنُوبِنَا فَعتَرَفْنَا بِذُنُ بِنَا فَهَل إِلَ خُروجٍ مِن سَبيل ذَلِكُم بِأََّهُ إذادُ عَ اللهَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإي يشرَك بِهِ تُؤمنِنُ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 الان يعدد درجات العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده يلقي الروح من على من يشاء من عباده ينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 وَأَذِكْرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَعَ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ